بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الْقُرْآنَ خلق الإنسان علمه البيان الشمس والنجم والشجر يسجدا Dan wie? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان؟ De baan شاط في البحر الأعمام، فبأي آل؟ لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد Yeah. <laughs> ولقد <تصفيق> Mm-hmm. Uh -huh. The word of God موسوعه <تصفيق> رَبِّ أَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا بأي آل ربكما تكرّم؟ هل ومن دوني ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهما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 Yeah. ZANG نحور مقصورات في الخيام بذئ ان اايا يوم بكما لم يقم <تصفيق> فَبِأي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِفانِ